சீ فأقم وجهك للدين القريب من قبل أن يأتي يا رب يوم عيد يوم مصلون من كفروا بالله كفروا ومن اميل الفانع صديق فتي يمنون ليانتي النبينا ام la hurla